واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده يعرب بها اللسان عما تضمنه له من التصديق بها والاذعان تسبد بها الصدور من الإيمان قواعده وتنوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعال والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا أذن عبد الصادق في قوده وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الأمانة وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما اوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزق الذحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وأقبل عليه غاية الاقبال صلَّيْتَ يتسو بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها كنايه الله في حصبه وعلى اله وصحبه الذين ارتقوا صهوه المجد بقربه وتخيئوا ظلال الشرف الاصلي بمده وحبه ما عطر الأكوان بلشر ذكرا ونبذيم. اللهم صل وسل عشرة الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرهوب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عليه